illa li buulatihin aw abaain aw أو بعولتهم، أو إخوانهم، أو بني إخوانهم، أو بني أخواتهم، أو نسائهم، أو ما ملكت أيمانهن، ما ملكت أو ما ملكت أيمانهن Avtabeyler, öylelerin irbeti olan erler, evet, çocuk olanlar, kimlerin yüzleri kadınların gürültüleriyle ortaya çıkmadı.